Bismillah al-Rahman al-Rahim. Abbasatolla 124-وما يدريك لعله يزكى 125-أو يذكر فتنفعه الذكرى 126-أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى 128-وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرة كرام برره قتل الانسان ما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 أن صبنا الماء صبا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حب وعين ب وقضبا، وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا، وفاكهة وأباء متاع لكم ولأنعامكم، فإذا جا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 117. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 118. ووجوه يومئذ عليها غبرة 119. ترهقها قترة 110. أولئك هم الكفرة الفجرة